ونحن أغنياء بما عندنا من أموال. سنكتب ما قالوا من الافك والفرية. سنكتب ما قالوا من الإفك والفرية على ربهم. وقتلهم أنبياء الله بغير حق. ونقول لهم ذوقوا العذاب ذوق العذاب المحرق في النار. إذا ربنا جل جلاله يسمع القول. وربنا جل جلاله يحاسب على القول وتأمل قول الله سنكتب ما قال فربنا جل جلاله يسمع ويكتب سبحانه وتعالى فليحذر المرء وعلى الإنسان أن لا يندق بشيء حتى يعلم أنه يسجل عليه ولا يعمل شيء حتى يعلم أنه مسجل عليه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 وكما أن الأرض لا تقدس احدا وإنما يقدس الإنسان عمله فكذلك كذلك الإنسان لا يحاسب إلا بما قدمت أيديه وهنا ذكر الأيدي تخويس لأن الإنسان له يدان يحملهما وله أرجل تحمله فإذا ارتكب اثما فقد اشتركت جميع أعضائه لهذا الإثم فيا عباد الله إن نعم الله التي قد منحكم إياها وجعلها وديعة وأمانة عندكم احفظوها ولا تضيعوها واجعلوها في طاعة الله الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين وهم الذين قالوا كذبا وافتراء إن الله أوصانا في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بما يصدق قوله وذلك بأن تقرب إلى الله بصدقة تحرقها نار تنزل من السماء فكذبوا على الله فكذبوا على الله في نسبة الوصية إليه وفي حصر دلائل صدق الرسل فيما ذكروا ولهذا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قد جاءكم رسل من قبلي بالبراهين الواضحة على صدقهم وبالذي ذكرتم من القربان الذي تحرقه نار من السماء فلما شذبتبوهم وقتلتموهم ان كنتم صادقين فيما تقولون فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير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 فلا يغتر مخلوق بهذه الدنيا وفي يوم القيامة تعطون أجور أعمالكم كاملة غير منقوصه فمن أبعده الله عن النار وأدخله الجنة فقد نال ما يرجو من الخير ونجى مما يخاف من الشر وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل لا يتعلق بها إلا المقدس هذه الآية العظيمة يحفظها غالب الناس بحمد الله تعالى كل نفس دائقة الموت كل نفس من الأنفس ستذوق الموت لا محاله لأن الله قهر العباد بالموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة هذه الدنيا ليست دار جزاء ووفاء الأعمال إنما الجزاء والقصاص والحساب يوم القيامة وقد يعطى الإنسان في هذه الدنيا على أعماله شيئا ولكن الوفاء الكامل لأعماله يوم القيامة وإنما توفتون أجوركم يوم القيامة تأمل هنا حينما قال ربنا فمن زحزها عن النار على أن التخلص من النار وعدم السقوط فيها ليس بالأمر الهين، إنما يزحزح الإنسان زحزحه عن النار فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز هذا هو الفلاح ونحن نسمع المنادي ينادي في اليوم والليلة حي على الفلاح لأن الفلاح النجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب وكذلك الفلاح أن يخشع الإنسان في صلاته حتى يستقيم ما بين الصلوات فيفلح الإنسان حينما تتحول حياته إلى سجل من الحسنات وما الحياة الدنيا إلا متاع هذه الحياة متاع وليست نعيم النعيم يبقى والمتاع يتمتع به ثم يزل إلا متاع الغرور أي هذا الذي يركن إلى الدنيا هو المغتر الذي اخترى ببفرجها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 لتختبرن أيها المؤمنون في أموالكم بأداء الحقوق الواجب فيها وبما ينزل بها من مصائب ولتختبرن في أنفسكم بالقيام بتكاليف الشريعة وما ينزل بكم من أنواع البلاء ولتسمعن من الذين أعطوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا شيئا كثيرا مما يؤذيكم من الطعن فيكم في دينكم وان تصبروا على ما يصيبكم من انواع المصائب والابتلاءات وتتقوا الله بفعل ما امر وترك ما نهى فان ذلك من الامور التي تحتاج الى عزم ويتنافس فيها المتنافس من فوائد الايات من سوء فعال اليهود وقبيح اخلاقهم اعتداءهم على انبياء الله للتشريب والقتل كل فوز في الدنيا فهو ناقص وإنما الفوز التام في الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنة من أنواع الابتلاء الأذى الذي ينال المؤمنين في دينهم وأنفسهم من قبل أهل الكتاب والمشركين والواجب حينئذ الصبر وتقوى الله اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم صبرنا يا ارحم الراحمين